الليلة ها لو ضاع ميا ميا لا هي بلا مبدأ ولا جاهية الليلة ها لو ضاع ميا ميا لا هي بلا مبدأ ولا جاهية ليلة فرح من طيبها جيناها لقدر وفال اللي دعا دعية الحرار وجدهم واخوارس اساس طيب والنبا يا حيه عبادنا عنده وعيال طراخم مش طالح زمن اللي يفك الهيه عبادنا عنده وعيال طراخم مش طالح زمن اللي يفك الهيه شيخ انت علت قيمته وفعوله جابها شي حذا هوا انا عاريه ابو الجمعه اللي يميز رايه عقله رزين وكلمته محميه ابو الجمعه اللي ومدات جود التضني الفقرية ولو كيلو مو ثنتين يعني حامد تاريخ المجد ما فان باقية لو كيلو مو ثنتين يعني حامد تاريخ المجد ما فان باقية يوم القانا والمصر جات الظمر والسيف والمشعب والجنفية يوم النهار اللي جا جكات في مفيها لا حد ولا حد يا من دها واللي عجا جكات ما فينا لا حد ولا حد الزيف من دم العدو وغضابه ولا فيه لا رحمه ولا ماويه مجد السلسل واسمعوا يا ساده معنى بوع الكلمه هالمقبيه مجد اسمعوا واسمعوا يا سادة ماني بوا عن كلمه هالبكيه حاضر تشارك والفرح يعنيني والعبان الضوق والقافيه يا مرحبا ترحيب تنبلات المفاحي حلين والبريه يا مرحبا الموضوع تمثنيه ترحيبه الغالي بوجهه الغالي ما لاحبر لا قلب مزنه الوسنيه ترحيبه الغالي بوجهه الغالي ما لاحبر لا قلب مزنه الوسنيه والله يبارك لك يوسف وسامي والشاور من سابهم في ساس الفخر والهيبة الجدية يوسف وسامي والشاور من سابهم في ساس الفخر والهيبة الجدية شاعر وصوغ من الذهب وصناعه ملات تجيب خزنات المالية هاي جوا شرف موقفي وحضوري مثل نهار صل في ضميري حاجه شكرا على التقدير يا راعي ونجلتني وانتهى ما حل الواجب ونفوسنا ما مورث منه